الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في سبعة أيام ثم استوى على العرش ما له من دونه من ولي ولا شفيع أفنى تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم في يوم كان القدار ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ ظلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة مما ثم جعل نسله من سلالة مما إنماه ثم سواه ونفق فيه روحي وجعل نبضه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون وقالوا أئذا طللنا في الأرض لإنا لفي خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاهم من كل موت الذي مكن بكم قل يتوفاكم من كل موت الذي مكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى في المجرم لنا كسورهم عند ربهم ربنا ربنا صلها وسمعتا فرجعنا نعبد صالحا فرجعنا نعبد صالحا إننا مخلون ولو شئنا لأتينا كل نفس مداها ولكن ولكن الحق القول مني لمن لا من لا جهنم من الجن ثُمَّ نُنَاسِيَ جَمِيعًا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّ النَّاسِيناكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا بآيات الذين إذا ركبو بها الذين إذا ركبو بها فصوّصوا وسبحوا وسبحوا بحمد ربه ولا يستكبرون تتجافى جنوهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطبعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسه ما أخي لهم من قرة أعين جزاء, جزاء بما كانوا يعلمون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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم فو عذابنا وقيل لهم فو عذابنا للذي كنتم به تكذبون. ولو ذقنا من العذاب أدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من, من ذكر آيات ربهم ما أعرض عنها إن من المجرمين منتقون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا وجعلناه مدى لبني إسرائيل وجعلنا ذالين يهدون بامرنا لما صدر لمما صدر وكانوا باياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْسُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا أَنسَخُ مَا قَبْلَهُ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لنفع الذين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمان ولا هم ينظرون فأعلم عنهم وانتظر إنهن